تلبيك صار يصير بعدايا بعدايا ايتها السيده المعصومه تي عنا غصب يا ربي يا ربي تي عنا غصب يا ربي يا ربي يا ربي بعدك بعدك بعدك بعدك ودعتك لكنك كليف ودعتك لتنك ليف ودعتك لتنك ليف بعد ماياك يكاثم غيرك السويت بي يكاثم غيرك السويت بي اي اي عليكم من السلام والملتقى عند جدنا رسول الله الى اين يا حمانه الى اين يا اين يا حمانه الى اين والداع العالم امام الرافض ونجد المسموم ابن المرتضى المرتضى والداع العالم امام الرافض ونجد المسموم ابن المرتضى المرتضى نجد المسموم سلطان العباده Muzabay hadjait ssebha shidha waal kewaqb lebesait abrod ssewa waal kewaqb lebesait abrod ssewa al imam urtahad waswad delfadad al imam urtahad داع العالم امام الرافضه ومنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مكتب بني باديه باداره نبيل البهادلي ومنجد المسموم ابن المرتضى المرتضى الفيض الاسود والكواكب مظلمه عالم التكوين غابت الجميع دمعة تملاك العيوان من ديمان دمعة تملاك العيوان من ديمان على الإمام الكاظم الراضي بقضاء على الإمام الكاظم الراضي بقضاء قد تاع عالم امام الرافضه ونجد المسموم بعد ما عينا الضوعفان غاب على المحتاج كهف الفقاراً. غاب على المحتاج كهف الفقراء قويل الارواح الذائبه سهمه مضي قويل سمو ما بن المرتقى المرتقى والداع العالم امام ونجيد من شان الدين العمى سمه الملعون هارون الرشي سمه الملعون هارون الرشي يد كل الغصص والسن جواو كل الغصص والسن جواو مسعود ابن المرتضى المرتضى والداع العالم امام الرفضه وجد المسمول ابن المرتضى المرتضى ان امام ابن الايمان ابن الايمان سنقاي و عين زلزل عروش الظلام باب غريته زلزل عروش الظلام قضم يداجحها وشاع قلبي هالغير اسم ابن المرتضى المرتضى وداع العالم امام الرافضه والجدل مسموح ابن المرتضى المرتضى ابو ما وجه حفاره وبحزيم حكمي دم صبرك يسرق قد الظلوم رايتك فالعينين <متحدث> رايت رايتهم تنين لجل دين الله قيدو وسمو جاتين لجل دين الله قيدو وسمو الهندسة الصوكية حمد جبار الله من المرتضة المرتضة ودع العالم إمام الرافظ ونجيد المسموم من المرتضة المرتضة كلمات الشاعر الحسيني الأديب أبو ياسر الكعفي أداء المنشد مالك الأسدي